Wauw, ikke os hebunneri hun In alle dina' e-menu, alle dina' e-gejaarru,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 ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم.